حار فكري لست أدري ما أقول أي طهر ضمه قلب الرسول حار فكري لست أدري ما أقول أي طهر ضمه قلب الرسول أي والتجلى للعقوب أنت مشكات الهداية أنت نبراس الوصول أنت مشكات الهداية أنت نبراس الوصول فكري أيما دحن كان كفوى للشمائل يا رسول بشرت فيه الرسائل أيما دحن كان كفوى للشمائل يا رسول بشرت فيه الرسائل أي كون نبوي فيك ماثل أنت نور أنت طهر أنت حق هد باطل أنت نور أنت طهر أنت حق هد باطل قد تبعنا سنة الهادي المطاع ونجونا من عثار وضياع قد تبعنا سنة الهادي المطاع ونجونا من عثار وضياع شدونا في سويعات السماء طلع البدر علينا من ثنيات الوداع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع اشتركوا فكري.